Book 2 5 95 55remmsat du nu er det Sauen?remmsag et det Sauen. Konjunktioner to.år du for Laf et 9gen. Horuf at Laf, etæen. Hvor når hold hun opmed at arbejde? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ <تصفيق> منذ زواجها <تصفيق> منذ زواجها ياه هن هلا نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت <تصفيق> نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. بعد أن تزوجت، منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد لم تزوجت، لم تعد هي تشتغل. منذ أن أن منذ منذ أن تعرفا أصبح سعيدين منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجون منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون ونور تتكلم في متى تتصل هي بالتلفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ هل أثناء السير. هل أثناء السير؟ نعم، نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. تُكَلِّمُ على هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. <تصفيق> هي تشاهد تلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Hun lytter til musik, mens hun laver sine lektier. lekj. <nuestra> he at der smget musiker, at sne er mig heg <TRA buoy> al musiker, <ALISM1> at sne med he at Jeg kan ikke se noget, når jeg ikke har harbejre på. La erje an er en der man er La erje عندما أكون بلا نظارة. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. سيان تاكسي فيسترينر. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. نحن نسافر حول سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. نبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. نبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل.